الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومنهم لهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما be here وقيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما है है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 هم في ظلمات لا يبصيرون صم بكم عمير فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصالحين فرين كاد بررق يخطف على إن قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء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 اوراد للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات ان نرهن جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا خير رزقنا من قبل واتو به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون اللهم السكينه انه يستحيي ان وبرب بما فلى ان الله لا يستحيي ان يضرب فَمَا ما بعوضه فما فوقنا فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم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 يَوَبُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَفَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بالله فتكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يبيتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال, أنبئوني فقال أنبئوني هؤلاء ان ابئوني فقال ان ابئوني باسماءها اولئك كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا قالوا سبحانك قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما العليم الحكيم قال يا فَلَمَّا آنَفَهُ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكنا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنَّ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ, أولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اللهم اجرنا من النار يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي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 ألا سأب البر وتنسون أنفسكم وأنتم تثلون أَفَلَا أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا